وما أتيتم شيئا فمتى الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله قيد وأبرق فلا تعقل أَفَمَوْعَدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِينَ فَهُوَ لَقِينَ كَمَثْنَ ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم ينادينه سيقول أي نجوع كأي الذين كنتم الذين كنتم تذمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء تبرؤنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل دعو شركاء فدعوهم فلم يستديبو لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا لو أنهم كانوا يهتدون ويومٌ يَذُومُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ